النهاردة جئنا لنتحدث عن السيرة النبوية ونقرأ من كتاب مختصر في السيرة وكتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار للعلامة سفير الرحمن المبارك فوري قبل ما نتكلم عن, عن السيرة ولماذا ندرس السيرة نريد أن تكون لنا كلمة قبل ذلك في مقال قراته في موقع انا السلفي المقال دوت عنوانه اثرني جدا وممكن يكون اغلب حضراتكم قرائه فانا حبيت اعيد قراءته مره اخرى مع حضراتكم اللي قروا قبل كده يتذكر والذي لم يقراه لعله له يكون له موعظه المقال بعنوان حتى لا تفقد الدعوه ربانيتها حتى لا تفقد الدعوة ربانيتها. حد قرأ المقال ده على كده؟ حد قرأ المقال ده على الموقع على كده؟ هيا أخو، حدش حدش قرأ؟ المقال ببساطة بيتكلم عن حاجة بتشغلنا كلنا. ان بعد ما ربنا سبحانه وتعالى من علينا بهذا الفتح بدأ يحدث قلق عند المراقب. للحالة الإسلامية في المجتمع الآن أو لحركة الدعوة الإسلامية في المجتمع الآن أصبح أغلب الأخوة اللي عندهم حب وانتماء لدعوة الله عز وجل يخشون ويجدون في قلوبهم سؤالا ويجون في قلوبهم خوفا هل من الممكن أن تفقد هذه الدعوة ربانيتها؟ تخرج عن اطارها الرباني الى اطار اخر السؤال ده يعني اصبح يقلق الكثير من ابناء الدعوه من ابناء العمل الاسلامي هل ممكن دعوتنا تخرج عن المسار الرباني بتاعها وتنحرف الى مسار اخر احنا مش عايزينه هل هذا السؤال يعني جه في قلب احدكم قبل هذا او فكر فيه انا احب ان احنا دايما نتفاعل مع بعض يعني ما احبش اتكلم ويعني حضراتكم السؤال ده جه في ذهنكم قبل كده ايه يعني ان الدعوة تفقد المنهج الرباني بتاعها يعني تتحول مثلا لحركة فكرية ما تتحولش بقى تبقاش دعوة تتحول لحركة سياسية هل حد إلق قبل كده هو في الواقع فيك ناس كتير قلت يعني إذا كان بعض الناس ما قلت لكن في ناس كتيرة قلت ووبع وناس كتيرة بدأت تتحدث دلوقتي أصبح يقول لك أصبح الأخوة بينشغلوا بحاجات تانية غير اللي احنا كنا متعودين نشغل عنها ينشغل بيها أصبح الأخوة بينشغلوا بمتابعة الأحداث أبسط حاجة متابعة الأحداث دلوقتي ب... تكاد ما تجدش أخي إلا مثلا لازم يدخل على الانترنت أو يتابع القراءة مع إن أخي ممكن يكون قاعد سنين عمره وفتح جريدة مثلا. ولا دخل على الانترنت او لو دخل مثلا بيدخل على الإيه؟ على المواقع الاسلامية فقط يحمل كتاب يقرأ مقالة لأحد المشايخ لكن دوقت تجد الإخوة يخشوا على المواقع الإخبارية شوفوا ايه اللي حصل اخر حاجة حصلت في البلد ايه اللي حصل في ليبيا ايه اللي حصل في مش عارف ايه البلد الجيش عمل ايه الناس عملت ايه كلام من ده بقى بيحصل ما يحصل الاهتمامات دي طرأت علينا ولا كتول عمرنا كده اتفضل شيء. يا شيخ ما نفاهم أنت ما أصبر عليها لحد ما طلص. ما هو ده طبعا ليخرج الدعوة من ربانيتها. أنا بقول ده يبقى هاجس هاجس جي في قلوب بعض الناس حصل أو لا حصلش انشغال قطاع كبير من أبناء الدعوة مثلا بالعمل بالمشاركة السياسية ماشي ما أصرش قلق عند بعض الناس وقالوا ده في جزء كبير من أبناء الدعوة دخل في السياسة صح ولا مصح ماشي انشغال يعني عدد كبير من أبناء الدعوة بأعمال أخرى متعلقة بال يعني متعلقة بالعمل السياسي حتى إن من, غس... من غمسوش فيه هو مس... تلاقي أخ مثلا أصبح ينشغل بتغطية الأخبار يرصد الأخبار أخ ثاني يتابع المناظرات مثلا أخ ثالث بيقرأ يعني بدأ يقرأ في إيه في المذاهب الفكرية المعاصرة يتعرف على و... وينشغل بها عن حاجات تانية كان بيعملها قبل كده صح؟ فالحاجات دي بدأت تشغل الناس وبدأ يظهر تساؤل هل من الممكن أن يكون هذا بداية أن تفقد الدعوة ربانيتها؟ فالمقال بيناقش هذا الأمر، فبيقول إيه؟ من أكثر ما يقلق المراقب الإسلامي لمستكدات عمل الدعوة الإسلامية عقد ثورة يناير، ان تفقد الدعوه الاسلاميه جزءا من ان تفقد ربانيتها لسه الناس فيها خير وفيها خير كتير هو بس خايف ان إيه المنهج يتغير ان تفقد جزءا من ربانيتها تلك الربانيه التي هي سر نجاحها مش احنا طول ما علينا نحن منهج رباني ومنهج دعوي مش احنا طول ما علينا بنفتخر بهذا فاصبح هذا السؤال ينطلق تلك الربانية التي هي سر نجاحها ووقود انطلاقها التي تمكنت من خلاله بعون الله أن تصنع الرجال في دور ابن أبي الأرقم طبعا هنعرف دور ابن أبي الأرقم في ال في الدعوة يا الله عز وجل هذا السيرة في دور ابن أبي الأرقم رغم سيوف أبي جهل وملئه المصلطة هو الكاتب هنا بيلقي زلال أن هذه الدعوة لما كانت السيوف مصلطة على رقابها يا جماعة السنن تتكرر واحنا بندرس السيرة هنلاقي الواقع اللي احنا عايشينه حدث قبل كده احنا بس بنقراش كويس في عصر الاضطهاد الدعوة تتربى في المنازل وفي البيوت وليست في المساجد فهمين نعزل ايه يعني اه احنا كنا بنحضر دروس كنا بنحضر دروس عامة في المساجد قبل كده لكن هل هي دي اللي كانت ربينا؟ ولا هتجد الاخوه اللي في الغالب مندمجين في العمل الدعوي هم الاخوه اللي كانوا تلاقيهم يتلموا على بعض كده ويقعدوا يقراوا كتاب يقعدوا مع شيخ أكبر منهم أو اخ اكبر منهم يعلمهم حاجه يرتبطوا بيه ذهنيا وعلميا وعاطفيا مش هو مش هم دول الاخوه اللي لما حصل ربنا كرم وحصل نوع من انواع الفتح هم دول اللي تلاقيتهم جاهزين للحركه على طول ف... وده بصوا يا جماعة في زي ما سنن ربانيه ضعف وتمكين وضعف وتمكين وضعف وتمكين الى ان يشاء الله عز وجل الفكره قد ايه الضعف قد ايه التمكين فاحنا لازم نربي نفسنا على السنن ديت طب افرض حصل استضعاف احنا الان في تمكين حضراتكم عارفين ان احكام العر... الطوارئ تم تفعيلها صح ولا لا يعني ممكن أنه فجأة بكرة بأحكام عرفية صحة ولا لأ؟ ونلاقي الترابيزات قلة بثنين جديد صح؟ صح ولا مش صح؟ أنا شاب صغير ما مزعمش أن أنا عشت في السبعينات لكن الإخوة اللي عاشوا في السبعينات كانوا شايفين العمل الإسلامي وكان ممكن ليه قد إيه؟ وكان تمكين يمكن لو حضرتكم اللي عصره يقول اللي كان بيحصل في مش في السبعينات في السبعينات وفي الثمانينات كمان اللي كان بيحصل من ناحية ظهور التمكين للعمل الدعوي لا يساوي يعني اللي بيحصل الآن لا يمثل واحد على نية من اللي كان بيحصل زمان صح ولا مو صح الناس اللي ما عشناش ممكن بس مهندس يقول لنا انه كان كان كده يعني جات فترة كان فيه تمكين قوي جدا حراك اسلامي قوي جدا المساجد مشتعلة بالأئمة الدروس شغالة ولكنك تسمع ضجيجا ولا ترى طحنا مسافه ما قفلت حاجات كتيره من دي اختفت لازم عندنا فقه في هذه المساله ان لو قفلت مش معناها انها خلصت صح ولا ايه يعني لو الدنيا قفلت اعتبروها وصيه من اخ صغير لي لو قفلت ما ينفعش تبقى خلصت الدعوه الى الله عز وجل لا تتوقف ابدا لازم لو قفلت نشوف كده دار ابن ابي الارقم معرفش هنشوفها إزاي حسب الظروف ساعتها ونشوف هنتربى فيها ازاي لكن لو ما دخلناش دار ابن ابي الارقم انسى نفسك اوعى تفتكر نفسك لسه على المنهج انت ما تتبعش السنن كده لما تبقى سيوف ابي جهل وملئه المسلطه على كل باب موجوده لابد ان تبحث لنفسك عن دار ابن ابي الارقى شوفها يا فين وتروح اعتبروا حضراتكم دي وصيه ما حدش ضمن الايام الجاية في هيك اتفقنا يا رب امين مش بغمق يا شيخ احنا بقول دي سنن الهيه ماشي؟ إذا مش تشاؤم ده مش دعو للتشاؤم ولا تخويف ولا إرجاف يا إخوة أحنا بنتكلم عن إيه؟ حذر ويبقى عندنا القادة العسكريني يقولك إيه؟ لازم يبقى عندك خطة ألف وخطه خطة به؟ خطة ألف نجحت؟ خير وبركة خطة ألف ما نجحتش عندنا خطة إيه؟ خطة به؟ ماشي؟ فهو نفس النظام في العمل الدعم لازم عندنا خطة ألف؟ وخطه ب خطه ا اللي احنا بنعمله دلوقتي خطه ب ضرب نابيل ارقام ماشي ماشي بيقول الكاتب بيقول كان جو تلك الدور في ظل الاستضعاف عابقا بالربانيه التي كانت تتغلل في نفوس ساكن الدور ومرتاديها يستنشقونها ثم ترى اثارها لجوءا الى الله واستشعارا لمعيته وتضرعا اليه ماشي طيب ومع توسع رقعة العمل الاسلامي بعد الانفتاح المفاجئ اللي بنعيشه بقى دللي. وزوال سطوه القمع وما تشعب النهر الى قنوات يعني الدعوه نهر لما حصل الانفتاح بدات تطلع ايه ترع خير المفترض من الترع دي انها تعمل ايه تمشي في نفس الاتجاه ما ينفعش ترجع لورا وتزوع مي... وتزود مساحه ايه الرقع المزروعه تزود مساحة الأرض لو شقيت ترع وكانت نتيجتها ان الارض قلت الميه ضعفت او المساحة الارض المنزرعه قلت يبقى الترعه دي ما كانش ليها إيه كانش ليها لازمه بالعكس دي كانت خطا صح ب... فلان قايم فلن أعايز أقوله إن بقى في قنوات، إيه قنوات بين انشغال بالعمل السياسي وانغماس في العمل الإعلامي والصحفي، بيحصل؟ بل مشاهدة ومراقبة ومتابعة، بل مشاهدة ومراقبة ومتابعة من جل أفراد العمل الإسلامي يتبعها تحليل ونقاش وأخذ ورد. مين من الإخوة دلوقتي الواتر بيكلمش في السياسة حتى لو مش ترى فيها؟ مين من الاخوه ما عندوش رؤيه للاحداث يقول لك اصل لا دي هي كانت مقصوده دي مدبره ده الامن القومي ده مش عارف ده الفلول ده مش عارف ايه ويقعد اصلا احداث سيناء ديت استهتار بمصر واحد يقول لا يا شيخ دي كانت مقصوده عشان خاطر يشغلوا الشعب المصري مش ده اللي بيحصل بين الناس تداول الكلام اخدوا رد ومتابعه مش فاصبح فين شغال مع كل هذه المستجدات بن قسين والتي هي من واجب المرحلة بلا شك عشان نفونا ما يزعلش والتي هي من واجب المرحلة بلا شك يعني ما ينفعش يبقى في كل الحراك ده حوالينا وإحنا عاديم مش فاهمين حاجة في أي حال يعني ما محدش فا من كلامي إن أنا بقول إن الانشغال دوت كان خطأ دا واجب المرحله لا انا اعتقد انه واجب المرحله انا كان عندي نهر بيزرع مساحه ارض معينه ماشي لان كان في عصره معينه او حجر معينه في مجرى بتاعه ربنا كرم والحجر اترفع والنهر بقى بيمشي اكثر تدفقا من الطبيعي ان نعمله إيه؟ ايه فروع ازود المساحه المزروعه صح ولا لا طيب مع كل هذه المستجدات والتي من واجب المرحله بلا شك يدق جرس التنبيه ايه بقى المشكله الكاتب خايف من ايه ولك ان يغلب مساس الاسباب الماديه مشاهده سنن الله في خلقه والمسار الرباني للحركه الاسلاميه يعني بمعنى اخر احنا خايفين بس ان التعلق بالاسباب الماديه يغلب, يغلب على مشهدة سنا للعزر، نعم؟ آه يغلب على التعلق القلبي بالله نب ننسى التمكين بيجي منين؟ ننسى التمكين بيجي منين؟ التمكين لا بيجي من كثر عددنا ولا بيجي من مشاركتنا المختلفة التمكين بيجي من فوق وعشان يجي من فوق يلزمه حاجتين اخلاص ومتابعة مع, مشاهد مهمة جداً مع مشاهده جدا السنن الربانيه نقرا كويس تاريخ قديم تاريخ معاصر ايه اللي حصل قبل كده للحركات الاسلاميه وعشان نقدر يبقى عندنا خطه ا وخطه ب ضروري جميل جميل إن أبناء الدعوة الإسلامية في حاجة إلى أن يقفوا على مجموعة من القضايا وأن تستقر في وجدانهم هو دي بإخلاصة المقال إن إحنا كأبناء للدعوة لابد أن تستقر في وجداننا مجموعة من القضايا إيه هي؟ أولاً إن التمكين النقطة التي نسألنا لا يتعلق بالأسباب المادية أو لا ينحصر لا ينحصر في الأسباب المادية المحسوسة فقط ولكن هناك أسباب للتمكين هناك اسباب للتمكين اهمها زي ما قلنا الاخلاص والاتباع الإخلاص والاتباع بالاضافه الى مشاهده السنن ماشي تاني حاجه ان زي ما في اسباب للتمكين لازم نعرف ان في عوائق للتمكين اهمها رؤيه النفس رؤيه لن, نغل... لن نهزم اليوم من ايه من قله دول خمسة مليون وقفوا في ميدان التحرير ايه اللي ممكن يحصل بعد كده لا هي ما بيجيش كده هي ما بيجيش كده العمليه مش عدد العمليه عمليه منهج سليم اتباع اخلاص تعلق بالسنن الربانيه وتعلق بالاسباب الربانيه ماشي ففي عوائق في عوائق للتمكين من ضمن الحاجات التي لازم ناخد بالها ان الجماعه تهزم بالفرد او بالمجموعه حصلت ولا لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شزموا في احد عشان عشرين من الرماه اتهزم الجيش كله وقتل حمزه وقتل خيره الصحابه وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته عشان كام؟ الجيش كان مطلع كام ساعتها؟ 700؟ قريبا من 700 مين اللي غلطوا؟ التلت ولا النص ولا التلتين؟ 20 واحد ومش كلهم ومش كلهم مجموعة منهم كمان يبقى ممكن أن تبقى أنت أنت سبب الهزيمة ما تستقلهاش ممكن دعوة بحالها تهزم بيك بيك لوقت أنا بشهر؟ يعني إحنا بش بنقول مثال جوزاف أصله حصل حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم مش حصل مع ناس تانية مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ممكن عشر خمستاشر فرد يتسببوا في هزيمة أو في ضربة قوية لعمل كامل الهزيمة دي مش جاية من عند العدو دي جاية عقاب منين؟ من الله عز وجل يعني الله عز وجل هو الذي يقدر لهم الهزيمة عشان في فئة بس فئة غلطة غلطة مش محسوبة فما تستقلش نفسك ممكن تبقى أنت سبب التمكين ممكن تبقى أنت سبب الهزيمة أنت أنت أنت بعينك مش واحد تاني عشان كل اخ سعاد الا ما رحمه ربي بعض الاخوه بيبقى حاسس ان هو كده تمام هما الرمال لما نزلوا من على الجبل احد كانوا حاسين انهم بيعملوا حاجه غلط ما كانوا فكرين انهم بيعملوا الصح خلاص المسلمين ركبوا المشركين خلاص ركبوا على اكتافهم وبدا القوم يفروا والغنائم تسقط خلاص في ايه بعد كده هو نسي بس حته الجنديه بس فمسألة يعني ممكن نقول اجتهد في أخطأ بس الاكتهاء في أخطأ دي تسببت في إيه في هزيمة ماشي فلازم نعرف أن احنا يجب أن نتحمل مسؤولية العمل الإسلامي كله ممكن كل ما أنت تقول لها واخد بالك تهد دعوة في حي صح ولا مش صح خلاص اخوانك شغالين نار نار مثلا وعملين بيدعوا إلى الله عز وجل في مكان معين ودخلوا مسجد ومش عارف ايه والناس بدأت تحبهم وتتلمى حواليهم وانت جيت شدت مع واحد وانت خلقت معاه مثلا أو, او عملت حاجة مش مظبوطة في المسجد او, أو ما شابه ذلك بس شوف عدد السنية هوم يا عم هذه المشاير وخلصت ممكن نعيد بقى من تاني نعيد من تاني في نفس المكان ده عشان اخغل الغلط فلازم نبقى عارفين إن أفات النفوس وأمرضها ممكن تكون سبب في تأخر التمكين وتعطله المسئولية الشخصية من أهم القضايا التي يجب أن يقف عليها أبناء الدعوة الإسلامية في هذه المرحلة. ما تقولش إحنا دعوة الله عز وجل وإحنا ماشوا الله بالآلاف و يعني إذا حتى لو أنا غلطت غير بيصلح المسئولية الشخصية عن التمكين سواء من الجانب البنائي ابن نفسك بأن يهتم كل فرد بالبناء الشخصي لنفسه وبدعوة الآخرين أو الجانب التطهيري وهو الأخطر أن يستوعب أن قضية أنه بذنب فرد أو معصيته قد يحرم المجموع من النصر والتمكين يبقى أنا عندي في العمل الدعوي أصلاحنا ندرس السيرة ليه ندر السيرة للنبيس أحنا نأخذ أسباب دراسة السيرة إحنا ندرس السيرة لي، في منهج للدعوة، صح ولا لا؟ لو قصص يبقى نروح أصل السيرة دي من أسهل الحاجات، كتاب جميل كده، مكتوب في المعاني من تحت الكلام الصعب، هذا كنت نايم على السرير، فوق القراء، تيجي عند الموقف المؤثر تعيط شوية، ماشي وخلاص تأفل وتنام وخلاص، مش محتاج نعمل لها درس، محتاجة؟ لو هتمشي بالطريقة دي أبغى مش محتاج، صح ولا مش صح؟ احنا بندرس السيره ليه؟ منهج دعوه مراحل ودي من عظمه السيره النبويه ويوريك قد ايه قدر الصحابه اللي سجلوا كل همسه وكل حركه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعملها يعني لما تجيش مثلا في رياض الصالحين باب جواز ان يستلقي الرجل على ظهره في المسجد وتجد مثلاً حديث إن أحد الصحابة دخل فوجد النبي مستقياً على ظهره وضعاً إحدى ساقيها على الأخرى بس خاص الحديث خلص على الله فيه هنا كان عندهم هنا أشبه بالكاميرا بسجل كل حاجة وجي وراهم جيل تاني هنا شغال في عقل بيفكر استخرج أحكامك هي أنت الآن تجد بعض دعاب الناس يقول لك ما تنامشي في المسجد صح ولا لا هو المسجد ده بتاع نوم المسجد ده بتاع صلاة صح بيحصل ولا لا لا تلاقي بقى الصحابة سجلوا لك ايه انه بقى اصلا كمستلقي على الظاهر في المسجد. فتستشعر عظم بخلاف الاديان الاخرى يعني انت لو حد فتح الكتاب المقدس ولا الكلام دوت عن اليهود والمصارى المحرف يجد تسجيل احداث دقيقة قوي ملهاش لازمة يعني يعد صفحتين يوصف لك بسفينه نوح كان طولها وعرضها وعدد الشبابيك وعدد الخشب ونوع الخشب كان ايه ومش عارف ايه وانواع الحيوانات واسماء الحيوانات هنعمل ايه بالكلام ده تفهمني وتيجي قصه نوح نفسها بقى والهدف منها تلاقي مفيش قصه اصلا كلمتين واقلب وتوصف بقى بعد كده الايه لحاجات كتيره ملهاش لازمه بخلاف السيره النبويه مش. ما تلاقيش مثلا وصف وصف مثلا سيدنا موسى في التوراه لا تجده كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف تفصيل ما تلاقيش ما تلاقيش في التوراه مثلا المحرفة الآن النبي والله موسى كيف كان يأكل ما تلاقيش كيف كان يجلس ما تلاقيش كيف كان ينام ما تلاقيش كيف كان يتعامل مع اصحابه ما تلاقيش كيف هو النبي سيدنا موسى عليه السلام كان متزوج كيف كان يتعامل مع زوجته ما تلاقيش ما تهمهوش بيسجلوا حاجات تافهه وحاجات بعيده عن عن الفائده بخلاف امين سيره النبي صلى الله عليه وسلم ف احنا قلنا احنا بندرس السيره منهج دعوي منهج دعوي المنهج الدعوي فيه شقين جانب بنائي وجانب تطهيري يعني ايه جانب بنائي وجانب تطهيري جانب بنائي انت بتبني نفسك وبتبني حواليك انت عايز تتحسن تبقى اقرب اقرب اقوى دعويا عايز تتعلم في نفس الوقت عايز عدد الاخوه حواليك يزيد يعني معنى اصح بنتحرك على مستوى الكيف والايه والكم الإخوة الموجودين بالفعل مستواهم يتحسن والناس اللي لسه ما دخلتش الالتزام تدخل الالتزام ماشي ده الاتجاه البناء اتجاه التطهيري بقى اللي هي الحتة القلبية التعامل الروحي والقلب كيف تطهر نفسك وأن تؤمن فعلا بأن ليك مسؤولية شخصية اتجاهه هذه الدعوة إن ممكن الدعوة يتأخر التمكين ليها بزنوبك زدما كنت جميل طال وإن كانت قد نفرت طوائف من الدعوة الإسلامية الكاتب بيقول في المقال وإن كانت قد من لمجالات الشتى انفتحت أبوابها عقب الثورة فاظن أنه لابد أن تنفر طائفه تضع نصب عينيها هذا الهدف ماهي بقى الهدف؟ السعي الدائم في الحفاظ على ربانية المسيرة لو لقيت إخوان بس بالراح لو لقيت إخوانك انشغلوا بالراحه إنه منكم المنفرين بالراح اهدى كده وقول له لقيت الأخ انشغل بعمل معين عن الطلب عن التعلم حسيت ان اخوك اللي انت عارفه ورده قال في القرآن ورده قال له في الصلاة في الراحة تنبيه ارجع مش ارجع نترك في نرجع واترك لا تقولش لش اترك خليك زه. ماشي جزاك الله خير انت ماشي في اتجاه ماشي هو من واجب الوقت ماشي بس ايه تنساش نفسك يعني ايه خليك متعلق بالايه بالربان ماشي وتبصير العاملين بموقعهم من الوحي في كل نازلة ومستجد يعني لازم في كل حاجة لازم نعود نفسنا على كي يا جماعة في كل نازلة تطرق على العمل الإسلامي لازم نرجع للوحي طب نرجع للوحي إزاي لو إحنا مجتهدين لو إحنا علماء نرجع للكتاب والسنة والأثار ونجتهد طب مش مجتهدين مش علماء نعمل ايه نرجع لمن بقى لاهل العلم ويبقى عندنا يا جماعه فقه الخلاف ونعرف بين الفرق بين النوازل والثوابت وان النازله دي امر بيطرا على المجتمع ومن حق العلماء ان يختلفوا فيه وان يجتهدوا فيه وان منهم من يصيب فله اجران ومنهم من يخطئ فله اجر ثم انت إذا كنت مقلد بحت تأخذ برأي شيخ، أما إن كنت من من يستطيع أن ينظر في الأدلة ويزن الكلام، فلك أن تزن على قدر علمك وليس بالتشاهه، وليس بالتشاهه مش عشان ديال عجبتك، فتزن وتتبع ما تراه أصوب وأقرب، لكن ما يبقاش بقى عشان وجدت مسألة خلافية أستميت بقى عليها وتبقى هي دي قضية حياتي وتطلب الإجماع فيما لا فيما لا فيما يستحيل أن ينقاد عليه الإجماع هذه نازلة يعني إيه نازلة يعني إيه نازلة يعني حاجة نزلت على المسلمين جديدة ما كانوش متعم ما حصلتش مسألة اجتهادية أنت تطلب إجماعاً في مسألة اجتهادية أن لك هذا منين؟ انتوا بتدرسوا اصول فقه ابو ساله الشيخ محمد مش الشيخ محمد صلاح يديكوا الاصول نازله اكيد هيختلف العلماء في النظر الى الادله اكيد تلاقي الاخ يقول لك المساله الفلانيه 35 ولا 40 شيخ قالوا برايي مثلا وشيخ او اثنين اجتادوا فقالوا برايي المخالف تلاقي يقول لك اصل المشايخ ما اتفقوش لا اله الا الله لو طي هو من امتى العلماء كانوا يتفقون في كل شيء؟ هو لو تفقدة بيحدث في كل شيء يا جماعة؟ كان بقى في حاجة اسمها مزاج الأربعة يعني لو التفقدة بيحدث في كل شيء على طول الخط كان بقى في مزاج فقهية وراء فقهية طب هل لما كان الإمام بيختلف كان الناس المقلدة بتعد بقى تشنع وتجري وتعمل وتتمطط والكلام ده؟ يطلب اجماعا فيما يستحيل ان ينعقد عليه الاجماع صعب مساله نازله لم تحدث من قبل في المجتمع ويجتهد فيها العلماء المعاصرين طبيعي ان مجموعه تقول راي مجموعه انا يهمني يا اما اقلد شيخي يا اما اخذ بما اراه اقرب للدليل اللي بيعرضه الشيخ لكن ان انا اطلب الاجماع لا أحد الآخر بيكلمني مثلا زي كذا قلت له لو إحنا في كل حاجة فعلا بنعمل زي ما أنت بتقول ولو مثلا مسألة معينة وجدنا فيها مثلا إن شيخ أو اثنين خلف باقي المشايخ فأخذنا دائما بال بالأحوط أنا أظن إن احنا كنا في مجتمع فاضل ولو أنت بتعمل كذا في حياتك أنا يعني يعني هل ما بت ما بيجيش الأخ مثلا يقول لك في حاجة الفلانية تقول له كذا يقول لك هذا بس الشيخ الفلاني برضه يعني قال يجوز؟ احنا عايزين نومنصفين، احنا بنتبع الدليل، بنتبع الدليل، مش عايزين نتبع المشاكل والتشغيب خلاص أنت أخذت الدليل في مسألة معينة، مسألة خلاص لا تشغب، الخلاف سائد، مادام ما فيش تنازل عن الثوابت، لا تشغب على إخوانك، في أشياء لا يجوز يعني لا يصح الإنكار فيها، مش عارف حضراتكم خذتوا فقه الخلاف ولا لا؟ في خلاف سائق، في خلاف تنوع وخلاف تضاد، حاجة اسمها خلاف سائق وخلاف غير سائق. الصورة الوحيدة التي يصح فيها الإنكار، الخلاف الغير سائق. دا يصح الإنكار فيه، لكن الخلاف السائق أنا بأخذ برأيي ولا أخطئ الآخر، لكن ب بأخذ برأيي، ولو أنا مجتهد أفتى بهذا الرأي، لو أنا مُخلل لا أُلزَم اخر به، يعني أنا مثلاً في الصلاة مثلاً أَأخُذ مثلاً بإني بعد ما أقوم ركوع أخ أخلي داية جنبية كده، غير بيضع إيدها على صدره. لو أنا الشيخ الألباني، لو أنا الشيخ الألباني، واستفتيت في المسألة هفت بما أرى وأن أنا إيه؟ أحط إيدي جنبي. لو أنا الشيخ ابن باز واستفتيت في المسألة من حقي افتي بما أرى إن أنا أحط إيه؟ إيدي على صدره. ده لو أنا الشيخ. طب انا تلميذ ماشي أقول قال الشيخ وبس واسكت يعني مثلا انا باخذ برايي الايه يرسل يديه وليد اخ جنبي بحط ايده له يا شيخ والله سمعت ان الشيخ البني يرى كذا ولو انا من اهل العلم بدليل كذا وكذا وكذا طب الاخ صمم ماجيش برضه يعني انا اقول لك الدليل وبرضه انت مصمم على اللي انت فيه في لا حول ايه هو مين قالك ان ده دليل ليه اصلا خلاف سائر بين اهل العلم ما وانت, وانت مش الشيخ عشان تلزم حد برايك فتنقل ما تراه صوابا وتسكت مفيش انكار خلاص امتى انكر بقى لما يكون الخلاف غير غير سائغ بقى مساله عقاديه بقى في الاسماء والصفات مساله فقهيه لا يسوغ الاختلاف فيها دي بقى أنكر، ماشي؟ فبنقول أسعى الدائم في الحفاظ على ربانيت المسير وتبصير العاملين بموقعهم من الوحي في كل نازلة ومستجد، وتنبيه وتنبيهم إلى أي انحراف عن جادة الربانية قد يفقد الدعوة الإسلامية رأس, رأس مالها رأس ماليها. يبقى احنا عايزين طائفة تعمل الثلاث حاجات دي. عايزين طائفة. تسعى دائما أنها تحافظ على ربانية المسير تبصر العاملين بموقعهم من الوحي والتنبيه إلى أي انحراف عن جادة الربانية نقطة أكتيرة برضو بما نحن نتكلم في درس علم. يا جماعة لازم نبقى عارفين أن العلم الشرعي من المنهج السلفي هو في مكان القلب يعني سلفية بدون علم فقدت قلبها لا تستطيع أن تحي لو يعني احنا من اهم مزايا المنهج السلفي او اهم خصائص السلفية انها هي التي تحرس الدين وانها هي التي حفظت التراث الاسلامي وهي التي حافظت على اللغة العربية وهي التي حافظت على ثوابت الدين عند المتقلبات والنوازن كل هذا لا يتحقق الا بالايه بالعلم الشرعي لازم نبقى عارفين ان هيجي يوم هنبقى احنا الجيل الكبير وتحت الجيل الايه احنا النهارده احنا الجيل الصغير ماشي هيجي يوم بقى الايه الايه تتعكس هنبقى احنا الجيل الكبير وتحت الجيل الصغير المفروض الجيل الصغير اللي تحت مننا ده يجي يسالنا يلاقي عندنا إيه؟ رد ماشي لازم نبقى حريصين على مساله العلم الشرعي لانه بدون علم شرعي العلم الشرعي هو في القلب من المنهج السلفي وده اللي احنا بنشتهر بيه من الجامعات الاخرى مش كده ولا إيه؟ او ما بين التوجهات الاخرى لكن انتوا السلفيين بتوع, بتوع العلم الشرعي بتوع المساجد والفقه ومش عارف والمسائل الفقهية والكلام ده هو ده احنا ولا فعد مشهورين بحاجه مش حقيقي يعني لازم نتحمل هذه المسؤوليه لازم كل اخ فينا يبقى حاسس انه في يوم من الايام ممكن هو يقف على الصغر صح ولا مش صح انت مش جاي تقضي وقت مش جايين نستمتع احنا جايين لأن قد اقف على الصغر في يوم من الايام صح ولا مش صح فلازم اتعلم امسك السلاح هذا انا اوصي نفسي واياكم بهذا بس القضية دي خطيرة سلاح العلم يا شيخ شيخ أزوج آنف مشاكل من اول ما عدت على فكرة. ربنا بيك في الله. طيب نبدأ أول كلمة لماذا ندرس السيرة النبوية؟ مما لا شك فيه إن من أهم خصائص السيرة النبوية أنها نقلت لنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم كبشر فهو باع واشترى وتزوج وأنجب وسافر وأقام وكان يأكل ويشرب وكان لا يغيب عن الناس يعني حتى الصحابة يعني يقول لك افتقدنا رسول الله يعني كان عادته ان اذا كان اذا غاب عنهم فزعوا وانطلقوا ليبحثوا عنه ده يشعرك بايه ان النبي صلى الله عليه وسلم دايما فين وسطهم كان لا يغيب عن الناس ولا يسافر وحده صلى الله عليه وسلم من درس السيره انه حسنات على طول شغاله النبي صلى الله عليه وسلم النبي حسنات على طول، طور صلى الله عليه وصحبه وسلم فهو حارب وسالم وأقام وسافر وباع واشترى وأعطى وما عاش صلى الله عليه وسلم وحده قط ولا غاب عن الناس يوما ولا سفر وحده دائما وسط الناس وسط أصحابهم ولذلك إحنا نستطيع من السيرة النبوية نستخلص منهج حياة كامل منهج استدعى شكلنا كانت تقول كان خلقه بالقرآن كلمة غامضة شوي طيب القرآن دوت كان قرآنًا يمشي على الأرض طب أحب فصله إزاي اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عايز تعرف إزاي القرآن يمشي على الأرض اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف كيف يكون الإنسان قرآنًا يمشي على الأرض أحيانا أنت بتقرأ مثلا آيات قرآنية ما انتش عارف تفسيرها ازاي او تتعمل ازاي أو, او او او تجد السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تفسر لك وتبين لك لكن الملاحظ ان السيرة النبوية مكانة السيرة النبوية الآن في حياتنا مما لا شك فيه ان يؤسف ليها يؤسف ليها ليه لأن أغلب الناس يم تقرأ السيرة من باب ليه بتتسلب القراءه ماشي او بتقراها للبركه او للاطلاع او عشان يخش مسابقه يحفظ التواريخ والغزوات كانت دي غزوه دي سنه كام والغزوة دي سنه كام عشان يخش مسابقه ثقافيه فاغلب الا رحمه ربي يقرا لهذا الغرض يتبرك يعني مجرد اطلاع حب استطلاع يعني شغف علمي ما شبه ذلك ولكن مما لا شك فيه ايضا ان السيره النبويه لا تدرس من اجل المتعه عشان نتنقل من احداثها ولا من اجل المعرفه التاريخيه ولكن لازم يكون في اسباب لدراسه السيره من اهم هذه الاسباب حب رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وهو بعد حب الله عز وجل ثاني حب بعد الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا يجوز لك ان تحب احدا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفسك التي بين جنبيك في الحديث المتفق عليه فوالذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده حديث متفق عليه وما لا شك فيه ان المحبه فرع الايه فرع المعرفه فكيف تحب من لا تعرف وهذا ايضا يجوز أن نقوله في العقيدة لماذا نتعلم الأسماء والصفات حتى تستطيع أن تحب الله عز وجل كيف تحب من لا تعرف لا تعرف أسماء الله عز وجل ولا تعرف صفاته أو تعرفها بشكل مغلوط أو منقوص كيف تحبه تمام الحب المحبة فرع المعرفه تعرف فتحب فنحن ندرس السيرة حتى يتمكن حب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من قلوبنا تحبه تعرفه فتحبه لأنك مأمور بحبه ومتعبد بهذا الحب من الأسباب الأخرى أن نتعلم السيرة عبادة في أثر عن علي بن الحسين رضي الله عنهما يقول كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم الصورة من القرآن نعم عن علي بن الحسين فكانوا يتعلمون السيرة وكلمة كنا نتعلم المغازي كلمة المغازي كانت تستعمل قديما مش مش بس مخصوص بها القتال والفروب لكن كانت تستعمل استعمال أوسع من ذلك أيام النبي صلى الله عليه ومغازيه كانت من باب التعبير بالجزء عن الكل اللي هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فعبادة ولأنها أيضا تعلم السيرة النبوية يصحح لك عبادتك عندما تتعلم السيرة تصحح عبادتك تعرف كيف تصلي كيف تتصدق كيف تصوم كيف تحب في الله كيف تأكل كيف تشرب كيف تعامل أهل بيتك وكل هذه الأمور تدخل في نطاق العبادات كذلك السيرة النبوية حلقة من حلقات التوحيد بسم الله الرحمن الرحيم فتكملة بنقول إن السيرة النبوية حلقة من حلقات الدعوة إلى التوحيد حلقة من حلقات الدعوة إلى التوحيد الدعوة إلى التوحيد بدأت منذ خلق الله آدم وصار الطريق طريق طويل ناح فيه نوح وقتل فيه يحيى وزكريا فتكملة وتتمة لهذا الطريق ولهذه الحلقات المتتابعة تأتي السيرة النبوية كحلقة متممة ومكملة لهذا الطريق الطويل في الدعوة إلى التوحيد وكيف تحمل أنبياء الله عز وجل الصعاب والآلام اللي يبلغ رسالة التوحيد هذه الرسالة التي ينتقص كثير من الناس الآن شأنها يقول لك انت جاي تتكلم عن التوحيد دلوقتي ما الناس كلهم مسلمين بتكلموا مني عن التوحيد التوحيد ده زبد الدعوه الرسول زبده دعوه الرسل والانبياء خلاصه دعوه الانبياء هي التوحيد كيف لا اتكلم فيه كيف لا اذكر به حتى الأخ المنضبط كيف لو يذكره كيف لو يكلمه عن توحيد الله عز وجل هو التوحيد مجرد أنا أقول توحيد إراضي طلبي وتوحيد علمي خبري وهو ده المقصود بدراسة التوحيد أنت النهاردة لما تنفرد بنفسك فتعصي الله عز وجل مش ده لعيب عندك بأن الله عز وجل على كل شيء شهيد. مش كده يبقى في عندك مشكلة في النقطة دي. مش معناها أنك مش مؤمن بيها. مش قصدي كده. أنا قصدي أقول أغاب عنك ساعتها أن الله يسمعك ويراك صح؟ صح؟ ولا, ولا كنت بتعمل وانت عارف أن ربنا يعني اللي هو مدأكد جزما يقينا وعارف أيوه أنا عارف أن ربنا شايفني دلوقتي وهعملها. أصديته ومشكلة ثانية. لا غابت عنك للحظة. مش. يبقى مش محتاج دايما تتذكر صفتي السميع البصير مش ده توحيد فسيرة النبويه حلقة من حلقات الدعوة إلى التوحيد لله عز وجل السيرة النبوية تفسير لكثير من آيات القرآن احنا عندنا صور كاملة نزلت في أحداث بنقرأها ونقرأ السيرة زي سوره ال عمران وسوره الأنفال عندما تتحدث عن غزوة بدر سورة التوبة وغزوة مؤتة سورة الأحزاب سورة الفتح سورة الحشر هذه الصور تتحدث عن أحداث نقرأها في السيرة النبوية فلما أقرأ السيرة أفهم بعد <بالجأ> أن <جأ جأ> أقرأ القرآن أبقى متخيل أحداث كيف تتعاملت يعني <زي> عندما تقرأ <كل عزوة> إذا <إز> أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى ورقبوا أسفل <منك> انت الآيات كده شكلها ايه? غامض. ايه العضو الدنيا والعضوى القصوى? ومين هم الردد؟ لما تيجي تقرأ بقى في السيرة ويقولك النبي صلى الله عليه وسلم وقف في المكان الفلاني وقريش وقفت في المكان الفلاني وابو سفيان اخذ طريق الساحل من اسفل تبدأ الآية تبدا ايه؟ تترسم في ذهنك تقرأها بقى بعد كده خلاص مرسومة كأنك شعيفها كأنك إيه؟ شايفها قدام عينيك لذلك ابن كثير كان بيقول وهذا الفن وهو فن السير والمغازي مما ينبغي الاعتناء به والاعتبار بأمره والتهيئ له كما رواه محمد بن عمرو الواقدي عن عبد الله بن عمر بن علي عن أبيه سمعت علي بن الحسين يقول كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم الصورة من القرآن قال الواقدي وسمعت محمد بن عبد الله يقول سمعت عمي الزهري يقول في علم المغازي علم في علم المغازي علم الاخره والدنيا وقال اسماعيل ابن محمد بن سعد بن وقاص كان أبي لو سعد بن وقاص محمد بن سعد بن ابي وقاص كان ابي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا ويقول هذه מאاثر ابائكم فلا تضيعوا ذكرها, ذكرها هذه مآثر ابائكم ده شرف ده شرف السيره النبوية وسيرة الصحابة ده شرف أولئك آبائي فجئني بمسلم, بمسلم إذا جمعتنا يا جارير المجامع ده شرفك وعزك وفخرك هي سيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة ده الشرف اللي انت بتتشرف به فهذه مآثر آبائكم فلا تضيع ذكرها كذلك زي ما قلنا أن السيره منهك حياة متكامل وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان يحيى حياة البشر يشرب يأكل ينام يتزوج يحارب يسالم منهك حياة متكامل كذلك السيرة درست السيرة درستها جيدة تجعلنا نربط بين الواقع والحاضر وبينه الماضي ضربنا بالأرق اللي احنا لسة من والسنن. نعمل إيه ساعات ما يكون في تمكين نعمل إيه ساعات ما يكون في ضعف في السيرة بس احنا العازين بس نضغط الكلام احنا. نعم صحيح طبعاً ما فيش شك ان قراءة السيرة نفسها متعة يعني احنا بنقول ما نقراش السيره للاستمتاع ما يبقاش الهدف الوحيد من قراءه السيره الاستمتاع لكن مما لا شك فيه ان قراءه السيره النبويه ترقق القلوب لما ترى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كيف كان يتعامل مع الناس ورحمته صلى الله عليه وسلم كيف كان يرحم الصغير والكبير ويعفو عن الجاهل ويعطي المحتاج لما ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتالم وهو يجوع لما تقرأ أن كان الحصير يضع أثراً في جنبه الشريف هذا يرقص القلب فقراءة السيرة لا شك أنها متعة للروح فما فيش مانع أن أنا استمتع بس إيش هدفي الوحيد للقراءة إن أنا بستمتع أنا بستمتع وبتعلم كذلك قراءة السيرة تعتبر واجب عليك الآن لكي ترد على الشبهات التي تثار حول النبي صلى الله عليه وسلم كان مزواجا كان يحب الطعام كان مشا... كلام ده كله ما دي شبهات بتصار بيصرها أهل الكفر كيف ترد على هذه الشبهات وأنت لا تعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تزوج ومن تزوج ولماذا تزوج النقطة الثانية مصادر السيرة النبوية السيره النبويه لها ثلاث مصادر رئيسيه المصدر الاول القران احنا قلنا زي ما قلنا في صور كامله بتتحدث عن غزوات معينه سوره الاحزاب مثلا غير بتتحدث عن مغازي النبي صلى الله عليه وسلم فيها قصة أو فيها حكم زواج الرجل من مطلقه متبنيه فلما قضى زيد منها طره فتبقى انت كده عرفت القصه دي. القصه دي هتقراها في السيره مصدرها فين الموثق في القران فمن مصادر السيره القران ثم كتب السنن صحيح البخاري صحيح مسلم كتب الصحاح كتب السنن ده المصدر الثاني ثم كتب السيره بقى اللي هي تتحدث عن السيره النبويه والحقيقه ان تدوين السيره بدا في عهد مبكر جدا بدا في عهد الصحابه بس الصحابه كانوا بيدونوا السيره في شكل ايه في شكل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض الصحابه يدون كتابتا زي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان عنده صحيفه فده يعتبر نوع من انواع تدوين السيره اللي هو تدوين الحديث الايه النبوي ثم ظهر تدوين في عهد التابعين في عهد في اواخر عهد الصحابه كان عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص يعلمون تلاميذهم المغازي وكان هؤلاء التلاميذ يدونون هذه المغازي ففي أواخ... التدوين الكتابي بدأ أكثر في أواخر عهد الصحابة ثم ظهر بعض التدوين في عهد التابعين على يد عروة بن الزبير وأبان بن عثمان بن عفان ثم بدأ التدوين بشكل أكثر وضوحا في عهد تابعي التابعين فظهرت بعض الكتب زي كتاب السيارة والمغازي لمحمد بن إسحاق وطبعاً السيرة النبوية لابن هشام اللي هو يعتبر اختصار السيارة والمغازي بتاع محمد بن إسحاق طيب ايه هي اتجاهات الكتابة في السيرة؟ يعني ايه ممكن الكتب اللي تكون بتتناول السيرة؟ بعض الكتب بتتناول السيرة كجزء من التاريخ العام زي كتب التاريخ، زي البداية والنهاية لكثير بكثير مثلا تجدوا مثلاً بيبدأ من أول الخليقة ففي فوسطه هو ماشي تليه يتكلم عن إيه عن السيرة النبوية ثم ينتقل لمرحلة الصحابة والتابعين وتابعين التابعين ويبدأ لحد ما نوصل للدولة اللي هو عايش فيها فبيعرض السيرة كجزء من عرضه للتاريخ العام مكتوب طبعا تاريخ الأمم والملوك للطبري محمد بن جرير الطبري في ناس ألفت في سيرة بس زي ما زي ما قلنا كتاب الس الس السيرة والمقاصد تا محمد بن اسحاق وكتاب السيرة النبوية لعبد الملك بن هشام هناك بعض الكتب كانت بتتناول جانب معين من السيرة النبوية فمثلا في كتب كانت بتتجنب يعني بتشمل كتاب جانب الدلائل النبوة فقط يعني يصنف الكتاب عشان يتكلم عن دلائل النبوة فقط زي كتاب دلائل النبوة للبيهقي ودلائل النبوة لابن عيم ده الكتاب بيتحدث عن دلائل النبوة ماشي هناك كتب الشمائل يعني يتكلم عن وصف النبي شمائله اخلاقه فقط زي الشمائل المحمديه للترمذي في بعض الكتب تؤلف في في فقه السيره وده اتجاه كان معاصر شويه يعني في يعني أنا بذكر أسماء الكتب بذكر أسماء بعض الكتب اللي تناولت هذا العنوان زي فقه السيرة لمحمد الغزالي وفقه السيرة لمحمد بن سعيد البوطي وفي بعض الكتب تناولت السيرة من جانب النبي صلى الله عليه وسلم كقائد مثلا زي الرسول القائد لمحمد شيد خطاب ده بيتحدث عن الشخصية القيادية للنبي صلى الله عليه وسلم في كتب يعني بتأخذ من السيرة فقط المواقف التربوية زي كتاب وقفات تربوية مع السيرة النبوية بتاع الشيخ أحمد فريق وده من أجود صراحة كتب للكلمة في الموضوع دوت سريعا عشان للإقامة هنتكلم بس عن الكتاب اللي احنا المفروض ندرسه اللي هو روضة الأنوار في سيرة النبي المختار ده الكتاب المدروس الكتاب ده إيه ميزاته ليه احنا ندرس الكتاب دوت اول ميزة فيه انه هو كتاب مختصر صاحب الكتاب نفسه اللي هو الشيخ صفيه الرحمن مبارك فور بيقول هذا كتاب جديد هو بيتكلم عن الكتاب يقول كتاب جديد في حجم متوسط أجمع فيه ما هو ثابت ومعترف به عند أئمة هذا الفن مع مراعاة مستوى الناشئين وعامة الدارسين مجتنبا للإجحاف والانحراف يبقى إيه الميزات اللي ممكن نأخذها من الجملة دي إنه كتاب متوسط الحجم مأمون إلى حد كبير جدا جدا يجمع فيه ما هو ثابت عن هائمة هذا الفن مستوى ملائم كبداية كذلك حسن الترتيب يعني هو بيرتب الكتاب على المواقف والأحداث ففي تسلسل جميل جدا في أحداث الكتاب لا يجعلك تخرج عن الخط ده بالنسبة للكتاب من ميزاته الاختصار أنه إلى حد ما نقي من الأحداث الممكن يكون فيها ضعف متسلسل الأحداث بشكل جيد جدا برضو كلمة صغيرة عن المؤلف نفسه اللي هو الشيخ صفير الرحمن المبارك فوري يعني الورقة دي ممكن نتعاهته مع حضراتكم إن شاء الله بس باختصار شديد جدا هو أحد علماء الحديث في الهند تعلم بمدرسة احياء العلوم في مبارك فور بالهند وله وتولى عدة مناصب منها مدرس بالجامعة السلفية في الهند أمين عام جمعية أهل الحديث في الهند باحث بمركز خدمة السنة والسيرة النبوية المدينة المنورة مشرفا على قسم البحث والتحقيق العلمي بمكتب دار السلام في الرياض ورئيس تحرير مجلة محدث الشهرية الصادرة باللغة الأردية في الهند الكلام ده أحيانا يزع لما أقرأ لما أقرأ كلمة مدرس بالجماعة السلافية في الهند وأمين عام جمعية أهل الحديث في الهند أغلب على فكرة المحدثين المعاصرين أو جزء كبير منهم خارج من الهند وده يوريك الآفة اللي حصلت لما اخترنا ان احنا نقسم الهند نصين مش نصين تلت وتلتين بين المسلمين والهندوس والسيف وخدنا احنا باكستان وبعدين اتقسمت باكستان نصين وسبنا لهم الهند. الهند دي كلها كانت بتاعتنا. ولما اقترح التقسيم من اللي وافق على التقسيم المسلمين ومن اللي رفضوا الهندوس قالوا مش عايزين التقسيم. إحنا العرب يعني ده عشان تعرف إللي بيحال لهذا العالم الإسلامي. شوف لما تواعك شبه قارب يسموها شبه القارة الهندية. لما في شبه قارة كانت ملك الدولة الإسلامية. وفجأة أنت ترضى أنت اللي ترضى بأنك تأخذ منها وتسيب وتبغئتها الأهل الظلاط. فالكلام ده يعني فعلا لازم ننتبه يا جماعة إللي بيحال لهذا العالم الإسلامي. والهند اللي نموذج، شوفوا الهند بتخرج محدثين. مع إن إحنا انتباعنا عن الهند بقى إن علم يعني آه يقول لك أنت هندي وبتع، الله مسلم. طبعًا ليه مؤلفات كثيرة بعضها باللغة العربية وبعضها باللغة الأردية أشهرها على الإطلاق طبعا الرحيق المختوم، وما فيش حد ما سمعش عن الكتاب إن لم يقُل قرأه. روضة الأنوار مختصر الرحيق المختوم. وليه مؤلفات باللغة الأردية. ده كذا اللي إحنا هنقوله النهاردة وإن شاء الله نبدأ من المرة الجاية نتناول أحداث هنتكلم المرة الجاية عن حالة العالم قبل النبوة كيف كان العالم قبل النبوة سواء كانت حالة العرب أو حالة الأمم مختلفة الروم الفرس وكيف أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين فعلًا في الوقت هترى إزاي إن فلترة بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمه مهداه حقيقه يعني كان العالم اجمع في ضلال مبين الا طائفه من اهل الكتاب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا